خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعفي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في العطاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك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 ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين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 قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى. لا تدينوه أقيموا صفوفكم وتراصوا استعووا الله أكبر الله أكبر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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخاش والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيره وذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكِي لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله الله يا الله لمن حمد ربنا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله الله اكبر الله له ربنا ولك الحمد الله, أكبر الله أكبر Allah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 كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله